بسم الله الرحمن الرحيم اقترد السعاد وانشط القبر وان يروا آيات يعرض ويقوم سحر مستمر ذات الدم وتراه وَكُلُّ كل امر وَلَقَدْ ولقد جاءهم من مَا فِي في مجدير حكمه ما الغطف ماتون المرور فتولعوا هم يدعى لشانك قرن خشان وصاروا الهجن لذكر من مراد منتشر موطعين على الداعي هذا مجنون فدع ربوني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر وفجرنا الأضواء في فينا فدخلنا على أمر قد قدر وحملنا على ذات الروح والواح ودسر فجر بعين الجزا لمن كان كفير ولقد تركنا آية من قال من مذكر فكيف كان عذابنا ذر ولا قد القرآن من هذبت عائدهم فكيف كان عذابي ونذر إما أصلنا عليهم ريحا صرصرمي ونحص مستمر تأذر الناس كأنه وجهد نخل مقاير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يصر القرآن اللي من مدكر كذبت ثمودوا بالنزل فقاروا بشروا منها واحداً من نتمعوا إنها إذا في العلم والسعور أوقيع الزكر عليه من بينهم الكذاب العشر سيعلموا الغلم يا كذاب العشر إن مرسلوا الناقة فتنة اللهم فارتقبهم واستبر ونبيهم أن الماء قسمتهم بينهم كل شرب محتذر فنادسنا بمتاعة فعطر فكيف كان عذابي من نذر إنا أرسلنا عليهم السحيحة وحدة أمريكان وكهشم المحتذر ولقد يصلنا القرآن التي قربها من المدكر كذبت قوم لوطن من نذر فإن أرسلنا عليهم حاصب حاسباً آل لوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نزي من الشكر ولقد أنزلوا مسجدا فذمروا النذور ولقد رأوا عن ضيفا فتمصنا آيونا فذوقوا عذاب النذور ولقد صبح مقردا عذاب مستقر فذوقوا عذاب النذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذاكر ولا قد النظر وكذبوا بآياتنا الكلية فخلنا ناخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أولئكم مرات في الزور أم يقوموا نحن جميع منتصر سنوزم الجميع ويولون الزور بل الساعة معد والساعة أنا وأمر إن المجرمين في ضلال والسعور يوم يسحبون في النار على وجه الزوق ما سسقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما هو امرنا الا واحدة كنا محمي البصر. ولا قد اعلقنا اشياعكم فهد وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير كبير مستطار. ان المتقين في جنات والنهر. في مقال السرق عند مليك وقتدير. صدق الله العظيم.